وَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكرهه إلا من أكرهها وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب فعليهم غضب من الله وَلَهُمْ عذاب عظيم ذلك لأنه مستحب الحياة الدنيا على الآخرة وأن الله لا يهدي القوم الكافرين أولا 119-لذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم وأولئك هم الغافلون 110-لا جرم أنهم في الآخرة هم الخاسرون 111-ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا, ثم جاهدوا وصبرون إن ربك إن ربك من بعدها لغفور رحيم.